لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون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 يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وا فِي خَف الصّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الأجَدَ فِي إلَ رَبِّهِمْ يَن سِلُون قَاليا وَلَناَا مَن بَعثَنَا مَِّ رُقَدنَا قالوا يَ وَلَناَ مَنْ بَعثَنَا مَِّ رُقَدِّنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الا صيحه واحدا إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اني اعبد ربي وانا اعبودني هذا صراط مستقيم ولقد اضلل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل كثيراً أفلم تكونوا تعقلون هذه هي جهنم ها هي جهنم التي كنتم تعدون يصلونها اليوم بما كنتم تكفرون لَوْ هَذَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وَلَونَ شَعه أُلَقَمَسْنَا عَلَ أَعيُونِهِمْ فَسَْبَ قُِّرَ فَسَْبَ قُِّراطَ فَأَ يُبَصِرٌ وَلَجَاء أُلَقَ مَسْنَا عَلى أَعيُونِهِم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فَاسْتَبَقَ الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبَصِّرُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُقَضِّهِ فِي الخلق فَلا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ كان حييا لينذر من كان حيا لينذر كان حيا ويحق القون على الكافرين